الاول من سلسله اشرط التعليم الكاردياك اسكولتيشن اعد وعلق عليه الاستاذ الدكتور محمد خيري عبد الدايم استاذ امراض القلب بكليه الطب جامعه عين شمس النصف الاول كل ده مناسب تمام اللي بنسمعه على المريض في كل مره بنسمع تسجيل هارت ساوندز او نورمالز نحط السماعه في ودننا ونخليها على الدايفرام ونمسك السماعه بحيث ان الدايفرام يكون على بعد حوالي 20 سم يعني تقريبا شبر من جهاز التسجيل والكاردياك اوسكولتيشن لازم يكون اخر خطوه في الكلينيكال اكزاميناشن اوف ذا هارت يعني لازم يكون بعد مش قبل بعد اخذ الهيستوري وعمل الجنرال اكزاميناشن وعمل الانسبكشن والتابيشن والبركاشن في اللوكل اكزاميناشن وفي كل حالة بنعمل فيها اوسكولتيشن لازم نوسكلتيت على الاقل 5 اماكن نبتدي بالاكس ثم الترايكاسبيد اريا ثم البالمنري اريا اللي هي السكند سبيس تو ذا ليفت اوف ذا ستيرن ثم الاوريتك اريا اللي هي السكند سبيس تو ذا رايت اوف ذا ستيرن واخيرا السكند اوريتك اريا اللي هي الثيرد سبيس تودي ليفت اوف ذا ستيب الخمس اماكن دول هم المينيمم ايه المينيمم اللي لازم يتم لهم اسكلتيشن لكن في كتير من الاحوال بنحتاج نضيف اليهم اماكن تانيه زي الاكزله او النيك او الباك او غيرهم حسب اللزوم وده هنجي له فيما بعد افتكروا كمان اننا لازم نسمع التريكاسبيد أريا والمائترال أريا بالدييفرام والكون الاثنين مرة ده ومرة ده ليه؟ لأن الدييفرام بيسمعنا كويس الـ high-pitched sounds and murmurs زي الـ opening snap والمرمرز of matral incompetence بينما الكون ضروري علشان نسمع الـ low-pitched sounds and murmurs زي الثالث and fourth hard sounds وزي المرمر بتاعة الماترال ستينوزيز اما على البيز يعني على الـ pulmonary والـ aortic areas ممكن نكتفي بالسماعة بواسط الدافرام لان معظم المطلوب سماعه في الحتة الـ deep high-pitched دلوقتي تخيلوا انكم حطيتوا السماعة على الـ apex الماترال ايلي وابتدينا نسمع هنسمع ازاي اول قاعده اساسيه في الاسكولتيشن هي اننا في الاول ما نحاولش نسمع كل حاجه في وقت واحد لكن ناخد جزء من الكارديك سايكل نركز عليه وننسى كل شيء غيره وبعد ما نعرفه كويس ننقل لجزء ثاني نركز عليه برده وننسى الباقي وهكذا يعني اول ما بنسمع بنبقى عاوزين نعرف الفيرست ساوند والسيكند ساوند نركز عليه و ما ننسى اي ممرز او فايندنج ثانيه حتى لو كانت موجوده وبعد ما نعرف الفيرست من السكند ساوند وبالتالي نعرف السيسلي من الداسل نركز على السيسلي لوحده علشان نسمع اي ممرمر او كليك فيه وفي نفس الوقت نحاول نشيل من ذهننا اي اسكلتاتوري فايننج في الداسل عشان ما تلخبطناش وبعد ما نعرف ايه اللي في السيسلي نرجع نركز على الاسكلتات ريفايننجز اللي في الدرس لي فقط وبرضه نحاول ما نسمعش الكونتنتس اوف ذيس تي وهكذا وحتى في سماع جزء واحد من الكاربوكسايكل احسن شيء ان الواحد يدور على الاسكلتات ريفايننجز الممكنه واحده واحده يعني مثلا وانا بسمع الدرس لي بعمل الاتي اولا بعرف فين الدرس لي من السلسله ثانيا اركز على الداس لفقط واشيل من بالي كل شيء في السستل ثالثا اسال نفسي هل في ايرلي دياستوليك ممر واركز بس على المنطقه اللي بعد السكند ساوند مباشره رابعا اسال نفسي هل يا ترى في ميد دياستوليك ممر واركز على وسط الداسلي خامسا اسال نفسي هل يا ترى في بري سستوليك ممر واركز على الجزء اللي قبل الفيرست ساند مباشره يعني اخر الداسلي سادسا اسال نفسي هل في ثيرد هارت ساند واركز على الوقت اللي انا متوقعه فيه سابعا اسال نفسي هل في فورث هارت ساند واركز على الحته اللي المفروض بيجي فيها وهكذا عمري ما احاول اسمع كل حاجه في نفس الوقت زي ما اتفقنا اول ما بنسمع اي ايريا لازم نتعرف على الفيرست من السكند ساوند ونعرف فين السيسلي وفين الداسلي ازاي في كذا وسيله اولا لو كانت الهارت ريت طبيعيه او بطيئه بيبقى سهل لان الهارت بيت بيكون بينهم مسافه كبيره نسبيا فبنسمع الفيرست ساوند والسكند ساوند جنب بعض وبعديهم مسافه كبيره زي المثال الاتي في الحالة اللي اسمعناها دي الهارت ريت كانت ستين في ديالة لكن لما يكون في تاكيكارديا الهارت بيتس بيكونوا جنب بعض والمسافات بين الفيرست والساكن سانس بتبقى مقاربة للمسافات بين الساكن سانس والفيرست بتاع البيت اللي بعدين تعالوا نسمع كده الهارت سانس على سرعة مية وعشرين اظن ملاحظين ان في الحالة دي يبقى من الصعب شوية ان الواحد يتعرف على السيسلي من الدايسلي عن طريق المسافات فقط نعمل ايه نعمل تايمينج ازاي نبص على الايبكس وهي طلعة وهي نازلة او نحط صبعا على الايبكس فيما لو كنا بنسمع في اريا تانية او لو كانت الايبكس بيت مش محسوسة قوي يبقى احسن طريقة اننا نمسك السماعة بالايد اليمين وفي نفس الوقت نستعمل الايد الشمال نحس بيها الكاروتيد بالز نعمل بيه تايمينج الساوند اللي بيجي مع طلعه الابيكس بيت او الكاروتيد بالز بيكون الفيرست والساوند اللي جاي مع اخر نزولهم بيكون السكد اوو تستخدموا الريديال بالز في التايمينج علشان البالس ويف بتاخد وقت علشان تمشي من الهارت للريست وطالعه الريديال باص بتيجي متاخره في وسط السيسلي مش مع الفيرست هارت سانس اسمعوا ثاني النورمال هارت سانس على ريت 60 وركزوا مش على المسافات لكن على الكواليتي بتاع كل واحد من الهارت سانس حتى بدون تايمينج رنة الفيرست هارت ساوند غير رنة السيكند هارت ساوند ذا فيرست ساوند لوور ان بيتش يعني ادخن ها من السيكند ساوند ادخن من ناحيه التون او البيتش وكمان ادخن من ناحيه الديوريشن تعالوا نسمع كده النورمال هارت سانز على سرعه 75 وبعدين على 105 وحاولوا انكم تركزوا على التعرف على الفيرست هارت سان من السيكند هارت سان عن طريق الكواليتي والبيتش بتاع كل واحد منهم بس نسمع كده بعد ما اتعرفنا على الساوندس من بعضهم نركز على الفيرست ساوند لوحده وننسى كل شيء ثاني ونسال نفسنا هل يا ترى الفيرست ساوند ده واحد وبيور ولا في حاجه ثانيه معاه نسمع الأول النورمال فرس ساوند بعد كده نسمع أنواع من الفرس ساوند اللي معاها حاجة تانية اسمع ده كمان رجع اشليت كذا مره واسمعوا ثاني عشان تعرفوا الفرق اذا كان الفيرس ساوند معاه حاجه ثانيه يا ترى ايه هي اولا نسال نفسنا هل الزياده دي قبل الفيرس ساوند ولا بعده الفيرس ساوند نفسه هنعرفه بالابيكس بييت او الكاروت بولس والزياده ممكن تكون قبليه او بعديه لو كان الساوند زايد قبل الفيرست ساوند يعني بيجي قبل الاي بيكس بيت ده هيكون فورث هارت ساوند طبعا احنا عارفين ان الفورث هارت ساوند بيتعمل بواسطه الكونتراكشن اوف ذا اتريا يعني بنسمعه كويس في الحالات اللي الاتريال كونتراكشن بيكون سترونجر ذان نورمال الليفت اتريال كونتراكشن بيكون سترونجر ذان نورمال في حالات الاورتك ستيينوزيس والهايبرتنشن والمايوكارديال انفكت وبنسمعه على الأيبكس بس أما الright atrial contraction بيكون stronger than normal في حالات pulmonary stenosis وال pulmonary hypertension والright atrial force sound بيتسمع على tricuspid area يعني along the left sternal border تحت نسمع الفورث sound دلوقتي تاني بس ان الفيرس ساوند مش لاب بس لا ده في قبليه حاجه زي كده دراب والدي اللي بنطقها قبل اللاب هي الفورث هارد ساوند خلوا بالك ان الفورث ساوند لو بيت يعني مش هيتسمع الا بالكون ولازم الكون يتحط خفيف جدا على الكيس وول لاننا لو ضغطنا بيه السوفت تيشز هتدخل جوه الكون وتحوله فانكشنالي الى دايفرام والفورس هارت ساوند هيروح ممكن كمان ان يكون في حاجه مسموعه بعد الفيرست ساوند مش قبله يعني هنسمع اولا الفيرست ساوند جاي مع طلعت الايبكس بيت وبعديه كومبوننت ثانيه هي الاجكشن كليك دي بتسمع على الايبكس وعلى الاوروتيك اريا في حالات ايروتيك فالف ستينوز وبعض حالات الكونجنتال هارت ديزيز وبتتسمع على الـ pulmonary area في حالات pulmonary valve stenosis وحالات pulmonary hypertension تعالوا نسمع كده الـ ejection click هنا الـ ferrous sound مش لبس لا ده يعني ده عادي فيه الـ click طبعا وإحنا بنسمع الكسد ده مش هنقدر نعمل تايمينج للفيرست ساوند بالايبكس ايت عشان نحدد اذا كان الساوند الزياده ده قبله او بعده هنا حتى بدون التايمينج نقدر نفرق ما بين الفورث هارد سان مع الفيرست ساوند وما بين الفيرست ساوند مع الاجكشن كليك بطريقه ثانيه تعالوا نعمل نفسنا اختبار نسمع الاثنين ورا بعض ثاني ونحاول نفرق بنفسنا اسمعوا كده فيوم الفيرس ساوند زائد الكليك طبعا الثانيه ليه بقى لان الكليك هاير امباكت يعني ارفع في طبقه الصوت من الفيرس ساوند وكمان كليكي يعني بطرقع شويه بينما الفورس هير ساوند المسموع في التسجيل الاولاني لوور امباكت يعني ادخن في طبقه الصوت وعاده اقل من الفيرس ساوند في الانتنسيتي تعالوا بقى نسمع حالتين ثانيين ونحاول نعرف النيتشر بتاع الاكسترا ساوند من التون والبيتش بس اولا ثانيا الاولاني كان فورس ساون والتاني كان إيجيكشن كليك ساعات الإيجيكشن كليك بتكون متأخرة يعني بدل ما تكون بعد الفيرس ساون مباشرة تكون تقريبا في رست السيسلي وفي الحالة دي بيسموها ميد سيستوليك كليك نسمع كده بزياده ده كليك لانه كليك بيطرقع وجاي بعد الفرسان انما مش ايجكشن يعني ما بيجيش في اول ما البلد بيبقى ايجكتد من الهارت ان انا جاي لي في ويست سيستلي عشان كده اسمهم ميد سيستوليك كليك وده بيتواجد في حالات الكولابس اوف ذا دي ميترال فالف اتنين بعد كده للسكند هارت ساوند دلوقتي هننسى خالص الفيرست ساوند كما لو كان مش موجود ونركز على السكند ساوند بس احنا عارفين ان السكند ساوند فيه الخواص الاتيه اولا انه بيست هيرد على البيز يعني على الاورورتيك والبالمونري ايريس ثانيا انه هاير ان بيتش عن الفيرست ساوند واقصر منه شويه في الديوريشن ثالثا انه مكون من two components الاولى معمولة بالايورتك valve closure والتانية معمولة بالpulmonary valve closure طبعا الايورتك component is best heard على الايورتك اريا انها بتسمع كويس على الايبكس والpulmonary component is best heard على ال pulmonary area وكمان على left sternal border فقط لا غير تعالوا نركز بها على second sound اول حاجه لازم نعرفها هي اذا كانت الانتينسيتي بتاعته طبيعيه او اعلى من الطبيعي وده نعرفه عن طريق المقارنه بينه وبين الفيرست ساوند في الشخص الطبيعي السكند ساوند بتكون الانتينسيتي بتاعته اعلى ها من الفيرست زي كده لكن اذا كان الانتينسيتي اوف ذا سكند ساوند اعلى كتير من الفيرست بيكون اكسنت تويتد وخاصه اذا كان له رن زي المثال الاتي <تصفيق> رجاء شي تراني اسمعوا النورمال والاكسنت تويتد سانز عشان تلاحظوا الفرق كويس تعالوا بقى نسمع الصوت اللي جاي على انه اختبار وركزوا على السكند هارد ساوند ايه رايكم طبعا السكند ساوند از اكسنتويتد تاني حاجه لازم نقررها هي هل السكند ساوند ده لوحده ولا مع حاجه ثانيه تعالوا الأول نسمع الساكن ساوند لوحده و بيور تعالوا بقى نسمع عنواع من الساكن ساوند اللي متغير عن الطبيعي أولا يا دوبك السكند ساوند كان عريض شويه لانه مكون من تو كومبوننتس جنب بعض خالص ثانيا ده اوضح لان التو كومبوننتس ابعد عن بعض من المثال الاول مثال ثاني واضح واوضح لان التو كومبوننتس بعاد عن بعض جدا ثلاث حاجات ممكن تخلي في صوتين بدل صوت واحد مكان السكند هارت سان اولا السبيت سكند سام ده بيسمع على البلمونري اريا بس ويمكن شويه الونج الليفت ستييرنال بوردر في الانسان الطبيعي وخاصه الاطفال السكند سان بيبقى سبلت لتو كومبوننتس في الانسبيريشن ويرجع سنجل في الاكسبيريشن تعالوا نسمع مثل من النورمال سكن ساند اللي اللي سبيتينج فيه فيري وث ريس باريشن ولاحظوا السبيت بس مع الانس باريشن صوت التنفس كان مخلي السماع صعب في المثال اللي فات في الحاله اللي جايه صوت التنفس احنا شلناه عن طريق ساوند فلترز خاصه ومسموع النورمال انسبيراتلي سبيتينج بتاع السكند ساوند لوحده اللي فاتت السبلتينج كان موجود بس ديورينج انسبيريشن وده طبيعي انما اذا كان السبلتينج موجود على طول في الاكسبيريشن والانسبريشن يبقى اب نورمال نسمع مثال كده تاني عشان تلاحظوا ان السبليتنج ساعات بيبقى نرو وساعات بيبقى وايد انما موجود باستمرار وده بيحصل في حالات الرايت باندل برانش بلوك في احوال ثانيه بنسمع الوايد سبليتنج بنفس المقدار سواء في الانسبيريشن او في الاكسبيريشن يعني فيكسد سبليتنج زي المثال اللي جاي برده شايلين التنفس عن طريق فلترز في حالات الاتريال سيبتال ديفيكت هنسمع حاله ثانيه اتريا سيبتال ديفيكت برضه بس فيها صوت الريسبيريشن اصعب شويه لان فيها مامز لكن انتم ما تنتبهوش الا للسيكند ساوند بس وشوفوا السبليتنج بتاعه دويرينج انسبيريشن ودورينج اكسبيريشن تي تعالوا ناخد عده اختبارات ونشوف رايكم في السكند ساوند ايه في كل واحده اختبار رقم 1 اختبار رقم 2 كل واحد يكتب التشخيص ورقه الرقم 3 عرفتوا الحل El haloa, el halal oula, can it atrial septal defect with wide fixed splitting of the second heart sound. El halatania can it complete right bundle brush block with wide splitting of the second sound that increases with inspiration. El halatalca can it normal inespirately splitting of the second heart sound in a child. The second sound became تاني حاجه ممكن تعمل صوت زايد بعد السكند ساوند هو الثيرد هارت ساوند ده ما بيسمعش عاده الا بالكون بضغط خفيف ولما تكون السماعه اما على الايبكس وفي الحاله دي بيكون جنريتيد في الليفت فينتيكل او على الترايكاسبيد اريا وفي الحاله دي بيكون جنريتيد في الرايت فينتيكل تعالوا كده نسمع حاله فيها ثيرد هارت ساوند تتبعوا الشريط واسمعوا حالة من حالات ال-wide-fixed splitting with the second sound وحاولوا تتبينوا الفرق بينها وبين الثالث هارت ساوند ايه الفرق؟ بالاضافة الى المكان اللي بيتسمع فيه كل واحد فيه فرقات في تانية اولا الثالث هارت ساوند ابعد عن الثالث هارت ساوند من الثالث هارت ساوند يعني اذا كان الواحد يمثل الثالث هارت ساوند به لب دو دو هيمثل السكيت سا كان ساوند بلاب دروب ثاني السيد هت ساوند لوور ان بيتش يعني ادخن ومور مافلد عن السكند سان نسمع بقى سيد هرسان في حاله ثانيه لما يكون في تيكيكاردي يبقى الفيرست والسيكند والثرد هارد سانس على مسافات شبه متساويه من بعضهم وتتبعهم وراء بعض بيدي احساس بصوت زي صوت جري الحصان اللي هو الجلو بالشكل الاتي و ان الساوند هارت ساوند ممكن يكون نورمال فايننج في الاطفال لكن في الادلتس دايما اب نورمال وبيحصل اما في حالات الهارت فيلر وبيكون على صوره جالوب او لما يكون الفنتيكل بيملى بسرعه بكميه دم كبيره زي حاله الليفت رايت شانت وحاله الميترال وترايكاسبيد ريجرجيتيشن والكونستريكتيف بيريكارديتس نهايه الوجه الاول من الشريط الاول